ده احنا نقطع نفسينا ده هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما كانش من غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا ونحسابا ما كانش عنده جي وكان صلى الله عليه وسلم على عباده أعبد خلق الله إلى الله اذا انت من هنا وراحت عايز ايه عايز تتعب لربنا الخطوة التالية اوعى بقى تسوف اوعى من ايه خلاص يا شيخ والله بجد دي حيبقى حاجة جديدة ان شاء الله هنعمل حاجة كويسة قوي لا رمضان دي حيبقى شيء مختلف بس يعني بالراحة علينا خليك حنين حبة حبة لا ما ينفعش تسوف رمضان دي يمكن ما يتعوضش يا جماعة احنا كل يوم والتاني في فتن وكل يوم والتاني بتزداد الفتن وتزداد المشاكل وكل واحد منكم شايف حاله دي من السنة اللي فاتت من اللي قبليها إياك والتسويف قوعة تقول السنة الجاية هكون استعدت أفضل السنة دي بقى يعني إيه هنسخم هنعمل شغل حلو كده نشوف كده رمضان إيه النظام يعني نجرب كده المسائل مشي معنا الموضوع نكمل إن شاء الله رمضان الجاية أو عيدك أو عيدك؟ إن شاء الله حاجة أخرى لا ما ينفعش إياك وتسويف الشيطان لك كان ابن عمر يقول إذا أمسيته فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك حط الآية دي قدام عنيك كتير وتذكرها وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل شوفوا كل واحد هتبقى دي أمنيته يا رب رجعني حصها الكويس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 اصحابك فلان اللي ما تفاجأ أو سمعت عن واحد من زميلك ولا واحد من دورك مات وتقول خطف الموت والموت ما بيخطفش كله يأتي بقدر فلان اللي النهاردة مريض ومش قادر يعمل الأعمال اللي كان بيعملها فلان اللي بتولى شديدة وهم الدنيا بقى ركبوا بقى مش عارف يعمله أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير عشان كده الفرصة انك دلوقتي تجدد نيتك يلي صلاة الفجر وقعة وما بتتصلاش ابدا في وقتها وعمرها كل فين وفين لما تصليع حاضر الفرصة قدامك ان الخمس صلوات تصحح نيتك وتجدد توبتك انه يبقوا في اول الوقت الفرصة دلوقتي أوعى تقول بكرة ياللي لغاية النهاردة مش عارف تبطل المعاصي اللي بتعملها في الخلوات ياللي مبتلى بعضة سيئة ياللي مبتلى بإطلاق البصر ياللي مبتلى بسحوبية وبنات ومش عارف تخلص ياللي مبتلى لسه بأكل حرام وانت عارف انه حرام ياللي لسه بترابي ياللي لسه بتغش ياللي لسه بتشتغل في مكان محل شبهات والغاية النهاردة مش عارف تاخد القرار القرار دلوقتي الفرصة دلوقتي إن لم تكن في رمضان فمتى يلي النهاردة لسه بتقولي حب ألبس الحجاب حب ألبس إسدال حب أعمل حب ألبس لبس فعلا يرضي ربنا عليا بس يعني خطوة إلى شوية استنى عليا حبتين مفيش مفيش وقت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 أظنني مفيش أكتر بقى من قصة الفقر المنسي النهاردة وغلاء الأسعار والمشاكل وهم احتياجات البيوت منسي هتفتكر ايه ولا ايه؟ هتفتكر ان تجيب العين النهاردة حاجات المدارس وتشوف الجامعات وتشوف بقى كسوتهم شتا وداخل علينا رمضان منسي فقرا منسية او غنى مضغية واللي معاه وبقى معاه قد كده بقى يفكر إنه إزاي يحافظ على المركز الاجتماعي اللي هو عايشه وإزاي يجدد وإزاي الناس اللي هو بقى في وسطهم ما يبصش عليه تاني ويقول إيه الحق ده هيرجع تاني يبقى كذا وكذا فقرا منسية أو غنى مضغية أو مرضا يجي لك أي ابتلاء من ابتلاءاته النهاردة طواعين العصر ما أكثرها وما أخطرها أو هرما مفندة أو تكبر في السن تيجي بقى تحاول تعمل الحاجات اللي احنا عادينا نقول عليها دي ما تقدرش صحتك مش جايباك أو هرماً مفندة أو موتاً مجهزة موت الفجأة علامة من علامات الساعة وإحنا في زمان آخر الساعة أو موت مجهزة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدها وأمر مسني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 أقسم بالله أنا أعتقد اعتقادا جازما أدين به أمام رب العالمين أننا في زمن التمحيص وزمن التمحيص اللي هو ربنا بيميس فيه الخبيث من الطيب فيركم الخبيث اللي وحش ما بقاش ينفع أنا يا ما شفت ناس كانوا معايا وكانوا حوالينا وكانوا بيحضروا الدروس وكانوا كانوا وكانت جواه مشاكل وانهاردة ضاع ومش عارف يرجع وبيكتب لي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 كل الأمور وكل البوادر بتقول النحنا احنا من أسوأ إلى أسوأ فالحق رمضان ده الحق توب في رمضان ده الحق جد التوبتك الحق ثواب المغفرة والعدق واسأل ربنا سبحانه وتعالى في زمن الفتن دي وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون والله والله هي تدعو الواحد النهاردة في الزمن ده أنا مش بحزنكم بس أنا بتكلم بواقعية أنا مش عايز الكلام ياخدنا وخلاص ونتحك على بعض يا جماعة والله كهكذا إن أردت يا رب بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين الحق كنز رمضان السنة دي ما يضحش بالله عليك بالله عليك طب قبل أن تغرق السفينة بالله عليك إن كنت محبا لله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 البرشامة اللي هتمشي الدنيا بكرة خلاص ما بقاش ينفع ما بقاش ينفع بقى نقعد لسه نأسس ونقول واشتغل على الحكاية دي اسبعين تلاتة وتشوف كده ايه اخبار الصيام وايه اخبار القيام لا خب بقى ليه الحاجات اللي مفعولها جامد عشان نلحق نخلص فعشان كده عايزك تشتغل في الامور المضاعفة وعايزك تكنز هذه الكنوز هنحط بسرعة كده خمس حاجات هنركز فيها قوي قوي, قوي في الأيام البسيطة